رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان ما رج البحرين يلتقيان بينهما برزق الله أغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يُخْرَجُ مِنْهُم مَنْ لُقِنُوا الْمَوْجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ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 فبأي آلاء ربكما تكذبان فنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ فبِكُمَا تُكَذِّبَانِ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فإذا شقّت السماء فكانت وردة كالجيهان ففي أي آناء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إن شرو ولجا